www.goodwayinlife.com منتدى احلى حياة يقدم لكم <تصفيق> <تصفيق> انا عايتك بس تحط نفسك قدام السؤال ده اش انت؟ هيختارك ليه؟ هيربك انت بالذات ليه؟ هيلطيك جندي من جنوده انت بالذات ليه؟ في الكليات العسكرية بيختاروا على بعد عشرين انتحان ليه؟ ايش ده دخل اه لانه نجح في امتحان اللياقة ونجح في امتحان مش عارف ايه وعمل ايه وقوامه ايه وطوله ايه يبقى ايه اه اخترت لان كل ده فيه انت هتنتخب ليه ما فيه بقايص للاختيار عند ربنا انت هتختار ليه قلبك حلو ايه اخلاصك حلو ايه رغبتك الى الله قد ايه ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل شوف اتينا دي وعيش معاها بقى حظت منها يبقى ديه وكنا به عالمين الله الله المفسرين مختلفين يا جماعة في الاية دي في البعض قال ان ده كان سيدنا جبريل نزله والبعض قال لأ ده كان لسه سيدنا جبريل ما وصلوش ده كان لسه سيدنا جبريل ما نزلش ده كان لسه سيدنا ابراهيم بيجاهد عشان يوصل لربنا وكون نبي اعلمين حسن بها اخواننا لما تلاقي الدنيا ظلمت فاجأة البيت قيم عليكم وابوكم ولح عليك والاخت مسلا امها مطلعة ناحب ساب التزامها. والكلية حصل فيها مشاكل. ونفسيتك نائد. والدنيا بتتأفل. تلاقي نفسك اخوة انت سبتني يا رب. انت سبتني يا رب. واللي ايه? انت سبتني لا. وكتنا به عالمين. ربنا بيقول لسيدنا محمد انا ما سبتش ابراهيم. هو كان بيحارب ابوه. وبيموه في النار. والقوم بيحكموه. وابو بيقول له لارجو منك. والناس كلها بتهدده. ودول بيصخروا منه. وهو كان ممكن يقول يا رب انت فتبتيني ليه انت يا رب ما قعدتينيش حد ينصدني ليه انت يا رب لا وكن به يا عالمين اوعى عا تفتكر انه سايدك اوعى حبيب قلبي ولا اوعى يا وغتي في الله لما تلاقي حياتك بقت مشاكل بسبب الالتزام تفتكر ان ربنا سابك لا امال ليه ك... امال ليه امال لي بيحصل ده ليه زي ما ابو واحد ينزل ويشتغل ابوك ممكن يبقى غني جدا جدا مليون ايه بس زيبك تشتغل مسلا صنايع طب ليه عشان الولا ينشف عشان يتمتن ع عشان ولله المثال الاعلى ربنا بيبتليك يبقى بيبتليك, بيبتليك, بيبتليك عشان تتمتل عشان تنشف كذلك يا اخوانا وكونا بيها عالمين لما تنقطع رسالة ربنا يا بتنقطع ليه لما تلاقي نفسك في فترة ازمة وبتجاهد وبتحاول ما فيش رسالة ما فيش رؤية تطمنك انك صح ما فيش حاجة بتقولك انت صح اسبت وكم ليه ليه ربنا احيانا ممكن يعمل العبد كده انك متلاقيش رسالة لك عارف ليه عشان ربنا يختبر صد عشان ربنا يختبر ثباتك يختبر يوقينك بما انت عليه يختبر اسرارك بما انت عليه انت ثابت قد يشوف ابراهيم بقى اسبط الخلق بقى وكنا به عالمين يا اخوان اللي عايز يوصل لربنا لما بيلاقي مشاكل في الطريق لربنا والقرش يعيش ما بيعرفش شوفوا عبدالله ابن يوم مكتوم لما ربنا وصفوا قال ايه واما من جاءك يسعى وهو ايه وهو يخشى يخشى ايه يخشى كل حاجة جاي بيسحى جاي ملهوط جاي بيجرى على النبي جاىبي يغري على المركει جايبي ياجى على مصدر الهضاف تاعه وهو يغشى ملهوف مرعوب مرعوب أحسان ميوصلش مرعوب احسان الانترلي انه اقللk ير жизت مرعوب احسان بعد ما الباب اتفتح فغيرت باب تاني مرعوب احسان compleanna cartoon يوصل للواء عايزه يموت قابل ما يوصل transm motiv احسان يموت قبل ما اعمل حجلك الاسلام احسان يموت قبل ما يوصل للمقامات العلى. مرعوب احسن ربنا ما يقبلوش احسن ربنا ما تمش عليه احسن ربنا ما يفتحلوش الطريق احسن الشيطان يفتنه احسن الفتن تضيعه احسن يرجع تاني زي ما كان احسن نار العذيمه اللي اتقدت في قلبه تبرق تاني زي ما برق مرعوب يا اخوانا هو ده حال التالق لله مرعوب ماشي ملهوف وهو يخشى زي سيدنا ابراهيم كده فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم نار مولعه في قلبه مش قادر زي زي واحد كده تاه انا تهمن وطفن رضيع ونشأ في قابلة في الصحراء فيقوم مرة كده واحد يوري له صورة العرش فضيع ده ايه ده ده عرش الملك فلان اه ده عرش عظيم اوي بعد فترة يلاقي اسمها تجارات وقواف الرهيبة مع ده رأي حاجة ايه ده ايه دي؟ ده تجارات الملك فلان اللي غني غنى فضيع بعد فترة يلاقي ناس قاعدين ملمومين واحد بيحكي لهم عن الملك فلان الغني وغناه وعظمته ورحمته وحكمته خلاص مزهول يوم واحد في يوم الام يجي ليقول له ايه انت عارف الملك فلان اه دبوك ايه ده ابو يانا ده اللي غناه بالغنى ده ورحمته بالرحمة دي وعظمته بالعظمة دي اوصله ازاي انا عايز اوصله انا مش هدوء راحة في حياتي اللي مصوله اهي دي ولله المثل الاعلى انت عارف اللي رفع السبع سواد دول انت عارف اللي خلق المعجزات اللي في الكند لا انت عارف اللي بيضب الرزق المليارات ده كلها انت عارف الليل هو الاسماء الحصة كلها ده ربك ربنا ربي ومهولاي اوصله ازاي هو ده جماعة اللي عايز يوصل لربنا ما بهداش ما يعرفش يقط ما يعرفش يهدى حياته زي ما بقول لكم حياته فن شاع حياتها خنى اخواننا حياتها مش بردة مش حياتها بهتة لانه عنده وظيف في كل لحظة عنده مهم عايز يعملها عايز يوصل هيوصل لايه ولا لايه ولقد اتينا ابراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين ظاهريا كان جمريل من ذلوش. انما حقيقة انا كنت عالم بيك. وكنت رقيب عليك. وكنت برا مجاهدتك. وكنت سامع مناجهاتك. وكنت عالم الحب والاصرار على انك انت تصلي في قلبك. انا ما سبتكش رسالة من ربنا كل واحد فينا يا جماعة. ربنا ما سبناش. وكنا به عالمين. الاعسان يولي الوسرى افزعوا الى الله لئن جننت وجنمت خاطئا تفي فغفران ذنبي اجلوا و قدمة ل هذه ما ت أاح حياحي